As-salamu alaykum wa barakothikum wa naf'ana Allah bima kulthum wa gafar Allah lana wa lakum wa l-muslimin ajma'in هذا السائل يقول أنه ترك الدush ولله الحمد ولا شك أن فيه خير وفيه شر وباع كل أدواته من يعني أشياء من أدواته فهل يجوز ذلك وهل يجوز قبض الثمن على ذلك هذا ثمن محرم الدش الذي استعمل في رؤية المحرمات ومشاهدة المنكرات والأفلام الهابطة ونحوها هذا شراءه حرام وبيعه حرام والمال الذي يؤخذ من ذلك مال ليس مالا طيبا بل هو من المال الخبيث المحرم نعم السلام عليكم هذا يسأل هل يجوز الذهاب إلى المناطق والمساجد الأثرية فقط لحب الاستطلاع وليس للعبادة إذا كان عن شد رحل فهذا لا يحل إذا كان عن شد رحل لا يحل لكن إذا وجد الإنسان في بلد ومر على أماكن قديمة ونظر إليها ونظرة تأمل وتفكر ونحو ذلك هذا لا بأس به أما أن يسدر لحال أو تقصد بنية عبادة ويقول أريد أن أمر هذه المساجد الأثرية كن مسجد وصلي فيه ركعتين هذا كله لا أصل له لكن إذا ذهب إلى تلك الأماكن للتفكر والتأمل ونحو ذلك هذا لا حرج فيه نعم هذا السائل يقول هل هذا الدعاء صحيح لفظه كان يدعو به أحد الصالحين إن شاء الله كان يدعو به أحد الصالحين إن شاء الله اللهم ارضى عني فان لم ترضى عني فاعف عني هذا الدعاء الذي يظهر الله تعالى اعلم أنه لا يدعى به وإنما يكون دعاء الإنسان جزما فيما يسأله من الله سبحانه وتعالى قد جاء في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت فإن الله لا مكره له وليعظم أحدكم الرغبة وليعظم أحدكم الرغبة وقول القائل اللهم ارض عني وان لم ترضى عني فاعف عني هذا ليس فيه عظام الرغبة فيما عند الله ليس فيه عظام الرغمة فيما عند الله اللهم ارضى عني فإن لم ترضى عني فاعفو عني هذا ليس فيه اعظام الرغبه فيما عند الله سبحانه وتعالى وليعظم أحدكم رغبته وليعظم أحدكم رابته والله سبحانه وتعالى واسع الفضل عظيم المن جل وعلا ف تكون الرغبة فيما عند الله عظيمة ولا, ولا يتعاظم الإنسان شيئا يسأله رب العالمين لأن خزائن الله سبحانه وتعالى ملأ ويمين الله ملأ لا يغيظها نفقه عطاؤه سبحانه وتعالى كلام ومنعه كلام إنما أمره إذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهذا من الخطأ في الدعاء أن يقول اللهم ارضى عني فإن لم ترضى عني فاعف عني هذا من الخطأ وهو يتنافى ما ينبغي عليه أن يكون العبد في دعاء من الجزم وإعظام الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى ومثل هذا الضعف في الدعاء كلمة تأتي على ألسم بعض العوام يقول بعضهم في دعائه اللهم إني أسألك أن تدخلني الجنة ولو عند الباب. اللهم إني أسألك الجنة أن تدخلني الجنة ولو عند الباب. بس عند الباب يكفيني يقول. ويا رب يلح على الله بهذا. بينما الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى هذا يمشي مع قاعدة اللي يعظم أحدكم رابته إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوق عرش الرحمن نسأل الله الكريم لنا جميعا من فضله الواسع نعم حسن الله إليكم هذا السائل يقول رجل بعد طواف الإفاضة صدمته سيارة ولم يبلجمار ولم يرمي الجمار وهو الآن بالمستشفى فماذا عليه ترمى, ترمى الجمار عنه ينوب عنه أو ينيب أحدا فيرمي عنه الجمار ومدى طاف طواف الإفاضة وسعى بعده تم حجه حصل تمام الحج وأركانه تمت والجمار ترمى عنه والمبيت من واجبات الحج يسقط عنه لأنه معذور والجمار ترمى عنه يرميها عنه فإن كان لم يحصل أن ناب عنه أحد في في رمي الجمار لأن وقتها انتهى الآن إذا لم يكن يعني ناب أحد فالاحظ أنه يفدي عن عدم الإنابة إنابة أحد يرمي عنه ويقوم عنه بأداء هذا الواجب نعم. هذا السائل يقول هل زيارة البقيع لها دليل شرعي نعم لها دليل قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخر هذا بعمومه يدل وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي البقيع ويدعو لأهله صلوات الله والسلام عليه فثبت عنه قولا الترغيب في زيارة القبور من أجل تذكر الآخرة وايضا ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام زيارة البقيع والدعاء لمن في البقيع من الموتى وفي ذلك القصة المشهورة قصة عائشة رضي الله عنها ليلة مبيت الرسول صلى الله عليه وسلم عنها وخروجه من البيت وتبعته رضي الله عنها فكان ذهب إلى البقيع وقام يدعو لأهل البقيع نعم يسأل عن الذهاب إلى جدة قبل طواف الوداع هل إذا انتهت تعمال الحج لا يجوز له أن يغادر إلا بالوداع وبعض الحاج يخطي في هذا الباب إذا انتهت اعمال حجه يذهب إلى جدة للشراء وأخذ بعض الحاجات والمتاع ثم يرجع إلى مكة ويودع ويقول أنا لم أخرج من مكة بنية المغادرة لأن متاعي في مكة وإنما ذهبت لأخذ بعض الحاجة والمتاع من جدة وراجع أودع ثم أغادر والحقيقة ان هؤلاء قد خرجوا من مكة بدون وداع وغادروا مكة بدون وداع تركوا واجبا من واجبات الحج والوداع الذي يفعلونه بعد الرجوع من جدة لا يفيد لأن المقصود بالوداع أن يكون الطواف بالبيت آخر أعمالهم أما هؤلاء غادروا مكة إلى جدة بدون أن يطوفوا بالبيت سبعة أشواط فيكونون بذلك تركوا واجبا مواجبات الحج والطواف الذي يفعلونه بعد الرجوع إلى مكة من جدة لا يفيد لأنه عبادة انتهى محلها أو انتهى موضعها فيكون عليهم دم لفقراء شات لفقراء الحرم تجبر هذا النقص نعم هذا سال يقول إذا كان هناك درس في مسجد بعيد فهل يجوز شدر بحال إليه بنية حضور الدرس شد الرحل لبقعة معينة هذا الذي جاء فيه النهي شد الرحل لبقعة معينة بقصد التقرب إلى الله عز وجل هذا الذي فيه النهي أما الذهاب إلى عالم لأخذ العلم عن هذا ليس شد رحل لبقعة لأن العالم الذي تريده وتقصده لم تقصد البقعة التي هو جالس عليها وإنما قصدت أخذ العلم الذي عنده فشد الرحل لأخذ العلم عن عالم ليس داخل في عموم قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لأن النهي هنا عن الذهاب إلى بقعة من البقاع بنية التعبد أما الذهاب لعالم في بلد ما لأخذ العلم عنه وأخذ الحديث عنه وتلقي الدين منه وسؤاله فهذا لا حرج فيه وهذا ورد فيه نصوص والرحلة في طلب العلم معروفة قديما بين الصحابة ومن اتبعهم بإحسان قصة جابر مشهورة وعجيبة عندما رحل من المدينة إلى دمشق إلى عبد الله بن أونيس شهر كامل في الطريق من المدينة إلى دمشق شهر كامل في الطريق من أجل حديث واحد فقط سمع أن عبد الله بن أونيس يحفظ ذلك الحديث ورحل إليه وطرق عليه الباب فقال للخادم قل له جابر فقال جابر قال من جابر قال جابر من عبد الله فخرج له عبد الله بن انيس وعانق عند الباب ثم قال له ما جئت لحاجه ما جئت لتجارة ما جئت الا لهذا الحديث رحل من أجل حديث واحد وايضا قصه بالدرداء في فضل في حديث في روايه الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما قال امالك حاجه امالك تجارة قال ما جئت الا لهذا الحديث وجابر رضي الله عنه لما لقي عبد الله بن انيس وعانقه بالباب قال جئت لحديث سمعته سمعت أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت لسماعه قال ما جئت الا لهذا وكلاما نحوي قال ما جئت الا لهذا فحدثه بالحديث قال عبد الله بن انيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما قلنا وما بهما يا رسول الله قال أي ليس معهم من الدنيا شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يقول أنا الملك أنا الديان أين ملوك الأرض ثم يقول سبحانه لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه قال الصحاء قلنا يا رسول الله وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما قال بالحسنات والسيئات فهذا الحديث رحل جابر رضي الله عنه إلى السام من أجله ولم يرحل للبقعة وإنما رحل للحديث فرحلة الإنسان في طلب العلم وذهابه من بلد إلى آخر للأخذ عن عالم أو استفتاء عالم أو التفقه على يد عالم هذا لا, ي... لا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لأن المقصود بالحديث البقاع ولهذا لما رحل أبو هريره لجبل الطور استدل له بصرة الغفار رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد حسن الله إليكم هذا يستشكل يقول كيف نوفق بين حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وحديث الرجل الذي نذر أن, أن ينحر ابلا ببوانه نذر الإنسان أن ينحر ابلا او يتصدق بصدقة في بقعة من البقاع هذا يحتم الأمور منها أمور لا حرج فيها مثل لو قال قائل نذرت أن أتصدق بألف ريال لإخواني المسلمين في البلد الفلاني في المجاعة الفلانية هذا ما لا علاقة في الحديث ليس له علاقة في الحديث وإنما هذا راعى فيه ليس بقعة معينة وإنما راعى في حاجة الناس في تلك المنطقة أو مثلا قال نذرت أن أتصدق في القرية الفلانية قيل له لماذا قال أخوالي وأعمامي وقرابتي وأهلي في المنطقة ذيك فهذا كله لا حرج فيه لأنه لم يقصد بقعة معينة لذاتها وإنما قصد معنا من المعاني قصد معنا من المعاني إما لقربة له أو لشدة حاجة في المنطقة أو نحو ذلك من المعاني وهنا يأتي هذا السؤال هل فيها عيد من عياد الجاهلية هل فيها وثم من اوثارهم حتى لا يكون في, في, في, في الباب شبهة باطل أو اعتقاد فاسد ولهذا لما قال, لما قال الرجل لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام لا أي ليس فيها ذلك قال أو في بنذرك أو في بنذرك فهذا الحديث ليس له علاقة بالنهي الوارد في قوله لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد نعم هذا يسأل عن استقبال القبلة بالأقدام عند النوم أيضا في المسجد ما، ما،, ما, ما ما ليس هناك شيء يمنع ليس هناك شيء يمنع من ذلك إذا احتاج الإنسان إلى إلى ذلك ليس هناك ما يمنع ليس هناك ما يمنع من ذلك إذا احتاج الإنسان إلى مد قدميه أو أن يستلقي على قفاه إذا احتاج إلى ذلك لا حرج لا حرج في ذلك وقد جاء في الصحيح. حد الصحابة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا على قفاه واضعا إحدى رجليه على الأخرى مستلقيا على قفاه واضعا إحدى رجليه على الأخرى هذا إذا احتاج إليه الإنسان أما عن غير حاجة في مجالس العلم يراعى أيضا الجلوس مثل ما جاء في حديث جبريل عليه السلام قال اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبته وضع كفي على فخدين فاخذ منها أهل العلم فائدة فيما يتعلق بمجالس العلم وأداب الجلوس ونحو ذلك أما إذا احتاج الإنسان لمدرج له حرج يعني بعض الأخيار الأفاضل يدخل المسجد من صلاة الظهر أو من صلاة العصر ويجلس في مكانه يقرأ القرآن ويذكر الله إلى أن يصلي العشاء إذا جاء وقت العشاء تكون ركبته ركبتها وخاصة إذا كان كبر في السن تتعب فيحتاج إلى أن يمدها هذا لا شيء فيه ولا حرج على الإنسان في ذلك نعم لا يكون خلاف تعظيمها لأن ثبتت أحاديث ونصوص في هذا المعنى تدل على ذلك هذا ليس من, من عدم تعظيم الكعبة ليس من عدم تعظيم الكعبة إذا احتاج الإنسان إلى مد قدميه للحاجه لا حرج في ذلك ولا يجوز أن نشدد على الناس في أمر لا دليل على التشديد فيه وليس في النصوص ما يدل على ذلك وذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وأيضا ينقل في هذا نصوص وآثار عديدة في هذا المعنى فليس متنافيا مع تعظيم الكعبة أبدا نعم حسن الله إليكم هذا السائل يقول طفت طواف القدوم اليوم الأول ثم أحسست أني مرهق وفي اليوم الثاني سعيت فهل علي شيء؟ لا حرج لا حرج عليه في تأخيره للسعي لكونه الاولى أن يكون السعي بعد الطواف لكن إذا تعب الإنسان أو أصاب اعياء وتاخر السعي لا حرج عليه في ذلك نعم هذا يسأل متى يصلي ركعتي يعني سنة الفجر إذا فاتته قبل <تصفيق> له في ذلك حالان يعني أو طريقتان كلها ثابتة إذا فاتته نافلة الفجر القبلية يصلي يصليها بعد الفجر مباشرة يصليها بعد الفجر مباشرة ولا يشملها النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس لأن هذه الصلاة لها سبب وانه فاتته نافلة الفجر وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يصلي بعد الفجر فقال الفجر أربعا فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلي النافله القبلية فأقره عليه الصلاة والسلام وله أن يصليها أن يؤخر صلاتها إلى ما بعد طلوع الشمس وأرتفاعها له أن يصليها بعد الفجر مباشرة وله أن يؤخر صلاتها إلى بعد إلى ما بعد طلوع الطلوع الشمس وكلا الأمرين جائز ولا حرج فيه سواء صلاها بعد الفجر مباشرة أو صلاها بعد طلوع الشمس وأنبه هنا على خطأ يقع من بعض المصلين ورأيت أحد المصلين أخطأ في هذا الخطأ هذا اليوم وهو أنه إذا جاء وصلت قائمة إذا جاء المسجد والصلاه قائمة يكبر ويصلي ركعتي الفجر القبلية يصلي يكبر ويصلي ركعتي الفجر القبلية وهذا خطأ مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لا يجوز الإنسان أن يشتغل بنافلة والفرض قائم ولا يشتغل بالفرض ولا يشتغل بالنفل والفرض قائم بل يترك النفل ويشتغل بالفرض ويصلي نافلة الفجر إما بعد الفجر مباشرة أو يصليها بعد طلوع الشمس نعم هذا السائل يقول المطل المطلق من, من طلاق أو المطلقة, المطلقة من طلاق بائن تبدأ عدتها من تاريخ مغادرتها منزل الزوجية في انتظار قسيمة الطلاق الذي تأخر المأذون فيها أكثر من شهر تبدأ العدة من حين الطلاق ليس الأمر مرتبط بورقة أو وثيقة أو نحو ذلك وإنما تبدأ العدة من حين الطلاق من حين ما يبدر من الزوجة ويصدر من تطليقه للزوجة تبدأ العدة من ذلك الوقت نعم. يقول مع العلم أن سبب الطلاق عدم الإنجاب، حيث أن الطب أكّد عدم وجود رحم. العدة لا تتعلق بسبب معين، وإنما تتعلق بوجود الطلاق. فإذا وجد الطلاق لأي سبب كان تبدأ العدة من حين وجود من حين وجوده نعم. إذا شاف هناك ودي عليه. نعم. قال وهل الزواج من مثل هذه؟ يعتبر مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال تزوج الودود الولود وهل مثل هذا احتمال وهل مثل هذه احتمال حملها ومن أو اراد او انه يقول وهل مثل هذه احتمال حملها انه يكون من يعني في زمن المعجزات زمن المعجزات قد ولى على كل حال يعني قوله عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم هذا يراعى في نكاح المرأة والبكر لا يدرى عن, عن حالها من, من هذه الحيثية وهي كونها ودود وولود لا يعرف عن حالها لكن بالنظر إلى أخواتها أسرتها قرابتها يقال إن هذه أسرة ما شاء الله الإنجاب فيهم يعني جيد والأخلاق وأ في في هذه الأسرة طيبة فمن خلال القرابة والأسرة يمكن الإنسان أن, أن يعرف هذا الأ الأمر والمرأة التي لم تنجب يعني نكحت ولم تنجب و وطلقت ليس معنى ذلك أنها ستبقى على هذه الحال فقد يكون إنجابها بتيسير الله وتوفيقه سبحانه وتعالى بزوج آخر وهذا يحدث كثيرا يعني رجل يعيش مع زوجة عشر سنوات ثم يتفارقان لعدم الإنجاب وتأخذ رجل رجلا آخر فتنجب وياخذ زوجة أخرى وينجب وهذه أمور قسمها الله سبحانه وتعالى بين عباده وطلاق المرأة لعدم الإنجاب لا ينبغي يصبر عليها لعل الله عز وجل يسر يأخذ معها زوجة أخرى أحيانا تكون الزوجة الأخرى سبب بتوفيق الله سبحانه وتعالى في إنجاب الأولى وهذا يحصل كثيرا يعني امرأة تعيش مع زوجها عشر سنوات ثلاثة عشر سنة ولا تنجب ثم يتزوج عليها بأخرى فيحملان معا فيحملان معا وهذه الأمور كلها بتيسير الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ونكتفي بهذا نعم؟ الاستغفار له فائدة كبيرة جدا في هذا الباب الاستغفار له فائدة كبيرة جدا في هذا الباب قال الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار وأذكر هنا قصة لما فيها من فائدة قبل وقت جاءني أحد ال... الاخوه من... من أهل المدينة و... و... وقابلني خارج المسجد بعد أن صلينا الظهر وحكى لي قصته قال قبل أشهر قمت صباح الجمعة متضايق جدا لأني متزوج لي ست سنوات أو سبع سنوات وعالجت وعالجت زوجتي كثيرا ولم يحصل إنجاب وأنا أريد الأولاد يقول فقمت متضايق وجعلت غضبي في ذلك اليوم على زوجتي وأخذت تكلم عليها بقسوة وبشدة أنت لا تنجبين نحن أحسن نفترق وكل يبحث عن سبيله ويقول تكلمت عليها بكلام قاسي وخرجت من البيت وأنا مشتد فذهبت ليصلي الجمعة يقول مررت ببعض المساجد وشاء الله أن أصلي معك صلى معي في, في, في مسجد وكانت وافق أن ذلك اليوم الخطبة عن الاستغفار وفوائد الاستغفار وذكرت فوائد كثيرة للاستغفار من بينها الانجاب قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين وذكرت قصة للحسن البصري جميلة وهي انه كان في مجلس فجاءه رجل يشكو الفاقة قال استغفر الله فجاءه آخر يشكو عدم الانجاب قال له استغفر الله فجاءه ثالث يشكو جفاف بستانه قال استغفر الله فأحد الحاضرين قال له أنت كل من يأتيك تقول له استغفر الله ما في شيء آخر يعني معنى هذا, هذا معنى كلامه قال لم أزد مع هؤلاء كلهم على كتاب الله وتل الآية فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار يقول لي محدثي وهو قابلني بعد الخطبة تلك بثلاثة شهور تقريبا قال أنا جئت سلم عليك وأبشرك أن زوجتي حامل يقول أنا خرجت من المسجد ذاك اليوم والذي في نفسي ذهب يقول الذي في نفسي من التغيض والحنق وكذا كل ذهب وخرجت انا في الطريق استغفر ويقول لما دخلت على زوجتي في البيت قلت لها, قلت لها أبشرك لن نفترق وسنبقى سويا لكن عليك بالاستغفار يقول لخصت لها بعض الفوائد في الاستغفار وقلت أكثر من الاستغفار وابشري بالخير يقول وأنا جاي أبشرك الآن ان زوجتي حامل فالاستغفار فيه, فيه فوائد عظيمة وخاتمة هذا المجلس هو أيضا الاستغفار فنستغفر الله العلي العظيم ونتوب إليه سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم على عبد الله رسول نبينا محمد